محمد اللہ صلات والسلام علی رسی اللہ علیہ آلی اما بعد تقول السائل ذكرتم قاعدة الاجتهاد فإذا قال طائل رجل كان يرى أن من ادرك الإمام راکعا لا تعد ركعة فجاء والإمام راکع فركع وعدها ركعة وقال مسأل اجتهادی اخذ بالرخص تانت يعني رجل هو يعتقد أنه لا بد من قراءة فاتحة يعتقد أنه لا بد أن يقرأ الفاتحة وأن الركوع لا يكفي لإدراك الركعة هذا كثير يا سلام طيب يا أخواني في الله طيب يا أخواني في الله. قلنا رجل كان يدى أنه لا بد من قراءة الفاتحة وأن الركوع واحده لا يكفي لإدراك الركعة فجاء إلى المسجد وصلنا فرآل امام راکع فعدها راکعہ قال نا بس المسألہ اجتهادیہ نا اخد بالرخصہ لان نعدها راکعہ لماذا؟ لانا مسألہ خلابی فرآل امتهم السؤال امتهم السؤال امتهم السؤال, امتهم السؤال, امتهم السؤال, امتهم السؤال طيب واحد كان يقول انا مع قول با يرى ان الصائم اذا احتجم فہو ماذا؟ فہو مفطر طيب اخذ هذا القول وكان يرى هذا القول لما يوم من جاءت امه قالت يا بنيان والله اني احتجمت اليوم وانا ماذا صائمه قال يا ام لا باس مساله خلافيه ان شاء الله انت ما انت مره مفطره لانه يحب مو كثيرا وان كان هو يرى انها مفطره لا يقل يا انت همي ان شاء الله لك لا باس انت خذي بالراي مساله ماذا لا باس طيب وجاءتهم امراه اخرى اختو قالت انظر يا, و... يا اخی ما حكم كشف الوجه للمرأة امام الاجنبين قال والله انا اعتقد انه ماذا لابد من ماذا من سكر الوجه لكن بما انك اخته المسألة خلافية فلا بخص ماذا اتشفه رخصة لك فهمتن هذا السؤال لا فهمتن هذا الفقی هذا الفقی ما شاء الله هذا مثل طا الكتاب قلنا له لماذا يا اخی هذا النوع من التوزيع بين الفتاوى قال يا أخي لبأس القضية ماذا؟ اجتهادية ونحن نرخص ساعد الناس طيب وعليه فقس وعليه فقس جاءه رجل قال له هل يجلس كذا وكذا قال فيها قولا أيهما تحب قال هذا قال خذ له لبأس المسألة اجتهادية خذ بالرخصة ما رأيكم يا أخواني يجوز أم لا هذه المسألة ترجع إلى مسألة أصولية كبيرة جدا اسمها الأخذ بالرخص وتحقيق المقام خلاصته أن الرخص على نوعين أن الرخص على ماذا؟ على نوعين النوع الأول الرخص الرخص التوقيفية والثاني الرخص الإجتهادية الرخص على نوعين الرخص التوقيفية والثاني الرخص الاجتهادي الرخص التوقيفية هي الرخص التي جاء فيها الدليل على أنها رخصة في قول الله عز وجل فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر يعني من كان مسافرا في نهار رمضان فلا بأس له ماذا أن ماذا؟ أن يفطر ثم يقضي الصيام من أيام أخر هذه تصمى ماذا؟ تصمى ماذا؟ رخصة لكن من الذي رخصها؟ من الذي رخصها؟ الله عز وجل في كتابه الكريم وهكذا من هذه الرخص قولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثل حجر موسى صحيح قال قال عليه صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعل صحيحا مقيمة يعني النبي صلى الله عليه من هذه كان إذا سافر فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل النوافل وإنما يصل الفرائض عدا ركعتين الصفح والمثل في حال السفر رخصة ومن ذلك جعل الأربع الركعات كم في حال السفر الأربع الركعات كم؟ ركعتين هذه رخصة سمى رخصة ماذا؟ رخصة ماذا؟ توقيفية هذه الإجماع قائم على استحبابها وقد تجب في بعض الأقبال والرخص الثانية الرخص الاجتهادية الرخص الماذا؟ الاجتهادية وهي الرخصة التي رخصت بسبب اختلاف العلماء في قضية من القضايا رخص لم يرخص الشرع إنما رخصها بعض أهل العلم بسبب ماذا؟ الاختلال مثلا الآن أيهم أخف في الميزان العقلي قول من يقول المحتجم في نهاي رمضان مفطر أو المحتجم في نهاي رمضان صائم أيهم أخف؟ الرخصة في اللغة بمعنى التخفيف والتسهيل طيب فالآن أيهم أخف في الميزان العقلي؟ القول بأن المحتج في نهاي رمضان صائم ما زال صائما أو أن المحتج في نهاي رمضان مفطر أيهم أرخص صائم. ها؟ صائم. أنه صائم أسهل لماذا؟ كان مصائيه لكن تقعيد غير صائيه التعليم غير صائيه لأنه, لأنه مضطر قول من يقول صائم أسهل ممن قال أنه ماذا؟ لماذا؟ لأنه من يقول أنه مفطر يقول أنت آثم ولا أبد عليك من القضاء ويشتي لك عصاء أيهم أخف؟ والله الثاني الذي قال ماذا؟ أنت ما زلت صائم ما فعل شيء لا بأس يعني احتجمت كأنك عطصت الأمر واحد أيهم أخف؟ لا شك ماذا؟ الأول من قال أنه صائم لأنه ما رتب عليه أي شيء وفي أفن في الله فالرخصة الاجتهادية فالرخصة بهذه المسألة هي قول من يقول ماذا قول من يقول ماذا ما زال ماذا صايد نقول لا بس هذه هذا قولنا عن العلم وهو أسهل نحن هذا النوع من الترخيص نقل ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على حرمته وأنه داخل في الهواء وأنه المقصود بقوله أحمد رحمه الله تعالى من تتبع رخص العلماء ماذا تزندق وجاء عن جمع من أهل. هذا النوع العجيب أنه كثيرا منها حناف بعض الحنابلة ذهفوا إلى جواز أنواع منه ومما رجح هذا التنوع شخص سلامتين رمضة استثنوا منه أشياء والصحيح حرمته كله الرخص الاجتهادية لا تشرع وليست هي المقصودة بقوله عليه الصلاة والسلام بقوله عليه الصلاة والسلام ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تهتمدا عزائم ليس هذا مقصدي المقصودني هذا حديث النوع الاول الرخصه ماذا التوقيفيه وليس الاجتهاد مفهوم هذا الكلام معك يا جماعه ابن حزم خذه باليدين وغير نهري مفهوم يا اخواني لا وتخريج شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى لا تناقض حقيقة حقيقه بحيث ما ظلت تناقض لكن هذه خلاصه اكل مفهومه ام لا سائل الناخر يقول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما مرته على نبينا الأنبياء يعني حديث إلا قال أوصي أمثال الحجامة أن هذا لدي على الحجامة كانت قبل هذه الأمة لا شك لا رأيك معنا أن هناك بحوث صحيحة أن الحجامة عمرها أكثر من خمسة آلاف سنة لا بأس في ذلك ما في ماني أنا رأيت يا أخواني في الله يعني أقوام لا يعرفون شيء عن الإسلام لا أحكام إجمالي ولا تفصيلي يعني يعرفون دعبة محمد صلى فقط ولكن معهم محل إحجاب معهم محل إحجاب نحن يرمان في هل يؤجر مستمع القرآن هل صحيح ما لا يختم القرآن كل شهر يعد هاجر الله هذا الأبد يتعلم الإملاء الجواب ليس كذلك هذا الكلام فيه نظر اولا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو قال في كل 40 يعني لا ينبغي للمسلم ان يمر عليه 40 يوما ولم يكمل هذا ختمه للقران لا ينبغي ولا شيء فيما يغني في الله فاظن 40 لكن ليس معنى ذلك أنه من لم يكمل ال40 من لم يختم القران في 40 معناه انه هاجر لله هذا الكلام فيه نظر وان قال به بعض فضلاء لماذا لأنه ثبت عن جمع من الصحابة ومن تبعهم بإحسان أنهم لم يكمل القرآن اصلا. ما كانوا حافظين للقرآن أصلا ومن تبعهم بإحسان قد القائل قائل كانوا قد أكملوا اقتراءة مستبع مستبع كذلك نفهم يا أطاني الله لحديثی ان النبی صلی الله عليه وسلم عند ان توفی و جمع القرآن قل زید مثابت قال فلتمست آیا من التوبہ كنت أعرف أن سون يقرأ فلم اجده إلا عند من إلا عند من إلا عند خزیمم ثابت الأنصاری ویقول اللہ جل وعلا لقد جاءكم رسول من انفوسكم عزی علی ما عادتم حریص عليكم بالمین روف الرحیم لن مجده إلا عند خزیمم لا نفهم یقانی في اللہ الهاجر للقرآن من هجر قراءته جملة ترك قراءته والهجر يرجع إلى ماذا إلى استراحة العرفية إلى استراحة في عرف الناس ما هو الهجر للقرآن مرحبا في, في الله فليس يعني هذا القول حقيقة فيه ماذا نظر وإذا سلمنا له يصبح الهاجر للقرآن أكثر الأمة إذن ارتكموا محرم عظيم من محرمات في بل هم على كبيرة لأن الله عز وجل يقول وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة فتصبح جل الأمة داخلة في هذا ماذا النبذ في هذا الذنب في هذا التحريم وهذا تكليف ما لطلقت الأمة ماذا؟ به تقل الله عز وجل وهم يخاني في اللامنة فيه نظار الله لكن أشك من لا ينبقي لا ينبقي واضح خذ معك سؤالها قلنا في مجلس اخر الاخشان نتكلم في هذا الباب و... يعني ما له اسم ثاني طيب يا اخي ان شاء الله كتابه ونبدا ونتابع البغي طيب قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى سيسوق الادله الا التقليد الذي قعده رحمه الله تعالى وهو ان اهل سنت والجماعه يثبتون ما اثبت الله تعالى لنفسه ورسوله له من الاسماء والصفات وينفون عنهم كذلك ما نفاه الله عن نفسه وكذلك رسوله من الاسماء والصفات فيسردوها واحدا واحدا ونحن نسردها واحدا واحدا قال رحمه الله تعالى الجمع بين علوي وقربي وقول سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الأول جاء في تفسير الأول ماذا قول قوله عليه سلام قال أول الذي ليس قبله شيء والآخر أي الذي ليس بعده شيء فالله جل وعلا قبل كل شيء والله جل وعلا بعد كل شيء والظاهر جاء تفسير في الحديث هو الذي ليس فوقه ماذا شيء والباطن الذي ليس دونه شيء طال وهو بكل شيء عليم جاء صنف من أصناف أهل بدع وهم من أشدهم بعدا وفسوطا ومحاربة لأهل الحق في المئة الخامسة والسادسة والسارعة والثامنة الهجرة وتزعمهم في باطئهم جمع من ادعوا الفضل والصلاح كابن عربي من عربي والحلاج وغيره وقالوا هذا الدليل وأمثاله والأول والآخر والظاهر والباطن قالوا هذا الدليل وأمثاله فيه دليل على أن الله جل وعلا متحد حال مع مخلوقاته فأتوا بعقيدة كفرية سميت بعقيدة الحلول والاتحاد فمن من يعتقد أن الله جل وعلا مختلط مع عبيده حتى لا يعرف من هو المخلوق ومن هو الخالد وصف آخر قالوا هو مع عبيدي بلا خلطة وابتدعوا مقولة الله في كل مكان فالله في كل مكان هذه اللفظة وامثالها هي نتياج عن هذا الاعتقال لماذا قلتم هكذا؟ قالوا لأن الله قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن يعني الله في كل شيء نعوذ بالله وهذا باطل وكفر عند أهل السنة لأنه يمزم أن الله جل وعلا في أماكن لا ينبغي وصفها وصف الله عزيزاً أنه فيها كالحمامات والحشوش وأماكن القبر والنجاسات وأماكن المعاصب والفواحش نعوذ بالله من ذلك الله في كل مكان هذه أماكن لا إذا ما هي العقيدة الصحيحة في هذا الباب الجواب أكمل الآية لتعلم قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم يعني بعلمه جل وعلا إياك أن تقع في هذا الضطور الذي مصيب مثل قول الله عز وجل ما يكون من نجوة ثلاثة إلا ورابع ولا خمسة إلا وسادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعام أينما كان ثم ينبيهم معامر ومقيام إن الله بكل شيء عليم ونعى ذلك من أذين فأهل السنة يعتقدون أن الله تعالى في كل مكان بعلمه أما بذاته جل وعلا فهو مستوى على العرش كما قال الله عزيزينا الرحمن على العرش مستوى فهذا يقول الجمع في علوه الله جل وعلا بذاته جل وعلا مستوى على عرشه فوق سماواته جل وعلا ولكن بعلمه نعم في كل شيء مفهوم يقول الله ومنون يا أخواني في الله يذكرون قصة جميلة جاءت عن عبد الملك بن عبد الله الجويني أبو المعالي أنه مرة وكان يتفلسف يعني تعمق قليلا في علم الفلسفة والكلام فضل قبل أن يتوب وفي آخر حياته تاب هذا الفقير الحافظ من الشور صحيح الورطة فخرج مرة بأصحابه في نيساب وفي أرض خرسانا يتكلف نفي يتكلف أن ينفي الله عز وجل مستوين على عرشه فوق سماواته يعني أراد ماذا أن يثبت للحاضرين أنه لا يسوء أن تقول الرحمن على العرش استوى وأن تقول أن الله عز وجل فوق السماواته جل وعلا وأخذ يشرح هذا الأمر ويتكلف السامعين فكان من الحاضر الرجل ومن أهل اللغة ومن أهل الفطر الصحيحة يقال له ابو العلاء الهمذاني الحسن بن ابي العلاء الهمذاني صاحب كتاب اللغه مشهور فدخل عليه وسمع كلامه في كلفه فلما انتهى المجلس قال يا شيخنا ما هي كيف ترد هذا الشعور الموجود في فطر الناس جميعا أنهم إذا دعوا الله تعالى ورغبوا إليه رفعوا, إليه رفعوا أيديهم إلى ما؟ إلى السماء قال هذا أمر موجود في كل إنسان إذا أرادوا أن يدعوا الله جلعانا توجهوا إلى السماء قال فيجدون رغبتهم ورهبتهم إلى ربهم إذا التفتوا إلى ماذا؟ إلى السماء كيف تفعل؟ فعلا هذا مفطور عليه الناس حتى الأطفال تسأل وأين ربك يقول في السماء وأين الشيطان يقول ماذا تحت تحت الأرض فالعلو في الفطر يدع على ماذا علو الذات يدع على علو الشأن ودنو وسفول الذات يدع على ماذا على السفول ودنو ماذا الشأن فلما سأله هذا السؤال اعتجم وقال مقولة المشهوره حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني هذا منها وقوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله وهو العليم الحكيم وقوله هو الحكيم الخبير هذه هذه لهوامثاليه فيها اثبات اثبات العلم المطلق لله عز وجل ما هو علم مطلق؟ العلم المطلق العلم المطلق فسره السلف بثلاثة الفرق جميلة جداً يحفظها أو بالستطاعة كحفظها ويحفظها كل إنسان العلم مطلق لله عز وجل هو علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون علم ما كان الماضيات وما يكون المستقبلات وما لم يكن لو كان كيف يكون علم ماذا مستحيلا وهذه كلها منصوص عليها في كتاب الله عز وجل علم مكان واضح وعلم ما يكون واضح وانه ما لم يكن لو كان كيف يكون كما قال الله عز وجل لو كان فيهما الهه الا الله لماذا فسدتها استحال أن يكون هناك إلى غير الله عز وجل لكن وعن نبأنا وأخبرنا أنه لو كان فيها آنها غير الله عز وجل ماذا؟ لا فسدتها فسبحانا رب العرش عما يصير وهكذا قال عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي ما تخفي الصدور مما يخفي صدرك ما لا يكون أبدا الله جلعلا يعلم هذا العلم مطلق من هنا تعلم الفرق العظيم الجوهدي بين علم الله جلعلا وعلم ماذا؟ المخلوقات. يكفي هنا إن شاء الله سؤال يقول السائل الجم بين علوي وقمبي وأزليتي وأبدئي وما معنى أزليتي وأبدئتي طيب يا أخوان في الله بمعنى الأولية والأبدية بمعنى ماذا الأخروية ونحن نفضي لفظ, لفظ الأولوية يعني الأول عن لفظ الأزلية وعن نفظ القدم لا تقول الله قديم لكن قل الله أول لا تقول الله أزلي ولكن قل الله ماذا أول لوجهين. الوجه الأول أن هذا اللفظ الشرعي الأول اللفظ شرعي بخلاف ماذا؟ الأزلي والقدم الأمر الثاني الوجه الثاني أن الأولوية أكمل في وصف الله عزيزي لأن الأزلية بمعنى القدم تقادم والقدم بمعنى ماذا كذلك؟ القدم فهذه الألفاظ فيها نقص من الناحية اللغوية ولهذا قال الله عزيزي ماذا؟ هو الأول ما قال الأزلي ولا قال ماذا؟ القديم وهكذا من حيث كذا ما هو أفضل كتاب لتعلم اللغة لغير بها ولمن أراد لغير بها بها هناك كتاب اسمها اسم الكتاب اللغة لغير الناطقين بها أنصح به والله الحمد والسلام عليكم علیکم اللہ وبرکاتہ